وَإِلَّا الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالدَّالِّيْنَ آمِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِالزِّينِ حَنِيفاً فِي اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة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 منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون يكفر بما أتيناهم فتمنعوا فسوف تعلمون. أمن زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أَذَقْنَا أذقنا الناس رحمة فرحوا بِهَا. فرحوا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 فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما أموال فلا يربو، فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك. فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم, يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من من شيء سبحانه وتعالى أما يشركون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.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 فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي أملوا لعلهم يرجعون قل في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل انيات يوم من قبر انيات يوم لا مدد له من الله يوم اذ يصدعون من كفر فعليه كفر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 وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضعه ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات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 فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله, ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ من يشاء من عباده إِذَا هم إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبنسين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 إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله... الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه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 ان لقد لبستم لا لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا ماذرتهم ولا هم يستهتبون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 كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك على هدى من ربهم هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل, عن سبيل الله. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزقى. أولئك لهم عذاب مهيح. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن, كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب نليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات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 وَبَثَّ فِيهَا مَاءَ كُلِّ ذَارِبٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مَاءَ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في امين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهداك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرضعكم فأنبعكم بما كنتم تأملون يا بني إنها فتكون إثقال حبة، فتكون إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرضيات بها الله، إن الله لطيف خبير.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 إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعق خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وارضد من صوتك إن كرل الصوات لصوت الحمير ألم تعلم الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم وأسبع عليكم نعمه ظاهرته وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علمه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 الله أكبر